نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلب وَإِنَّكُم مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُونَ الْفَمَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خَفَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي ضَعْفًا